عزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير إن بطش شربك لشدير المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بَلْ هُوَ قُرْآنٌ نَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوَ